Taati, Taati, Taati, şamuhan, sabur an geliyif, ولينا veleyin, veleyin, hakim an, ve zırba lütfi. Taati, şamuhan, sabur an geliyif, veleyin, hakim ولينا حكيما وذربا لطيف سآتي شموخا صبورا عنيف وليلا حكيما وذربا لطيف سآتي إليك أزف التاني وأمن رأسك تاجا مالو بقلب يفيض هدى أن سأهديك من مطلتي الحروب فالتاني وامنا حراء ساكت جمال بقلب يفيض هدى وارضا ان من مقلتيا الحروف تاج ازمجير في خطواتي تحكي لأجل الحتوف سآته أزمجير في خطواته تحمل مخيره لأجل الحتوف وجيش هنالك بين الروابي وفوق الفياخ يروع الصفوف فياتي يرع الصفو وفوق الجبال جبال الرجال وفوق التلال يخشع الحشود سوافل توافد عباد السرع علينا بنصر إلهي تطوف سوافل متوافل عباد السرع علينا بنصر إلهي تطوف شوق دم سكناتي عراب الليل وصبح الهتود سادي فمد العلا ولا حديث الخنا والسخاء شوق متجماح في سكناتي عراب الليل وصبح الهتود سادي فمد العلا ولا حديث الخنا والسخاء سأتيك عد ومسأتيك زحفا ستأتيك روح بكل الظروف سأتيك عد ومسأتيك زحفا ستأتيك روح بكل الظروف فجريدوا السنة والسنايف فخلوك بالدين هولم خوف فساد بارض كساها قمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها قمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بارض